نَحْنُ ظَالِمُوكَ مِمَّا كُنْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لا أصلّبناكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا مقلوب. وما تنقم منا إلا أن آمنا في آيات رب 117. ربنا لما جاءتنا 118. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين 119. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وألهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي النساءهم وإن فوهم قاهر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 ولقد أخذنا آل فرعون في السنين ونقص من الثمرات لعلهم ينكرون.